على خير شوفك كاني حنا من الحي مصر الليالي تجمع الحي ما حي سار النوم مع مسراكي وحفى الدموع العين كفف ان تكف كفات الشمس الى على خير اشوف كاني حنة من الحي مصر الليالي تجمع الحي مع حي سار النوم مع مسراك كفات الشمس إلى الفيان بمن الكريم رحل وانا في انتظارك ليلة دور الليالي دورة ترجعك ليلة لك الله kay yit mfoqa kiy ala khair ashufak ani hal min alhayy msar alli litjama alhayy mahya فكفت الشمس إلى الفيان ولو الله رخصتك ولا شفت غيرك زي أنا دري بحبك لي وأنا صادق النية أبصلك لو تبعد وأنا حافي الرجلي صرع الغوالي لو جاحد فيه مريا على خير أشوفك كان من الحي مصر الليالي تجمع الحي ما حيا سر النوم مع مسراك كفة الشمس إلى الفيان تمتها القلوب الخالية بين زين وشين اللي على الود مبنية ترى البعد بعد القلب ما هو بعد البن إلي صار من لك يا عادك بالجيء على خير اشوفك يا ن من الحي مصر اللي يا ليت اجمع الحي مع حي زارنا من ما بس راكي وحفذ دموع تقف فين تكف كفت الشمس لنا